بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً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 سيقول لك المخلفون مِنَ الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شَيْئًا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا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 لقد رَضِيَ الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف يد الناس عنكم لتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ الله اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ الله التي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِس الله تَبْدِينا وَهُوَ الذي كَفَّأَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم أن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 المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, ومقصرين لا تخافون فعلب ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 يراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنسان زرع اخرج شطؤ فازره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيط به مل الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما